الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه ورضى اللهم عن أصحابه في النسخة الموجودة قال حسن بن علي العجيمي المتوفى سنة ثلاثة عشرة ومئة وألف من الهجرة قال أخبرنا شيخنا العارف بالله صفي الدين احمد بن محمد الانصاري المدني قدس سره اجازه عن الشمس محمد بن احمد الرملي اجازه عن الزين زكريا بن محمد الانصاري عن الحافظ ابي الفضل احمد بن علي بن حجر ومسند الديار المصرية العز عبد الرحيم ابن محمد المعروف بابن الفرات بروايتهما عن الصلاح محمد ابن أبي عمر وأبي الحسن علي بن محمد ابن أبي المجد الدمشقي فالأول عن الحافظ فخر الدين علي بن أحمد المعروف بابن البخاري عن الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي والثاني عن محمد بن يوسف ابن المهتار المصري الاصل الدمشقي عن الحافظ تقي الدين ابي عمرو ابن صلاح الشهرزوري عن الحافظ عبد القادر الرهاوي بروايته والضياء عن الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي قال أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن أبي عيسى المدين الأصبهاني بها وأخبرنا به عاليا شيخنا الإمام صفي الدين أحمد قدس سره بسنده إلى ابن الفرات عن أبي الثناء محمود بن خليفة المنبجي عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي عن الحافظ يوسف ابن خليل ابن عبد الله الدمشقي بسماعه من أبي جعفر محمد بن أحمد ابن نصر الصيدلاني قال أخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل ابن محمد ابن محمد الصيرفي الأصبهاني قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله ابن شازانه الاعرج قال اخبرنا ابو بكر عبد الله بن محمد ابن فورك القباب قال اخبرنا ابو بكر احمد بن عمرو ابن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني البصري قال بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الأهواء المذمومه نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه افتتح بالبسمله مقتديا بكتاب الله سبحانه أي أصنف أو أكتب بادئا بذكر الله والمعنى باسم الإله المستحق للعبودية وحده الرحمن ذي الرحمة التامة الرحيم بالمؤمنين في الآخرة أبتدئ تصنيفي أو أكتب مصنفي أو بسم الله أبدأ إلى آخر ذكر الأهواء المذمومة بدأ بها تحذيرا منها ولأنه رحمه الله كان في القرن الثالث من الهجرة إذ ولد سنة ست ومئتين وتوفي سنة سبع وثمانين ومئتين فكان في هذا الزمن قد ظهرت البدع وشرأبت وكان لبعض البدع دولة معلوم ان المعتزلة لبسوا على الخلفاء العباسيين الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق من سنة ثمان عشر ومائتي إلى سنة أربع وثلاثين ومائتي فهذه المدة في ستة عشرة سنة لبس رؤوس البدعة والأهواء من المعتزلة كابن أبي دؤاد أحمد لبس على خلفاء العباس بل العباس حتى قال الثلاثة بقوله وامتحنوا المسلمين وآذوا أهل السنة إيذاءا شديدا في هذا الزمن في القرن الثالث كما قلت ظهر أمر المعتزلة جدا وفي المقابل ظهر أمر الأشعرية وأمر الماتريدية في مقابل المعتزلة وتعطيلهم للصفات كلها وما كان عندهم من مخالفات في أبواب العقيدة فليسوا يختلفون مع أهل السنة في باب الصفات فحسب بل هم مختلفون مع أهل السنة في الإسلام والإيمان مختلفون مع أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة مختلفون مع أهل السنة في رؤية الله سبحانه مختلفون مع أهل السنة في حقيقة الجنة والنار وعذاب القبر مختلفون مع أهل السنة في الميزان والحوض والكوثر إلى آخره من تلك المسائل المعلومة إذن في القرن الثالث الذي عاش فيه الإمام ابن أبي عاصم كانت البدعة على أشدها ولبس بعض المبتدع على الخلفاء الثلاثه كما قلت وصار الأمر فتنة وانتشرت فتنة خلق القرآن وكان ذلك الأمر الشديد فبدأ رحمه الله بذكر الأهواء المذمومة تحذيرا منها تحذيرا لغيره منها ذكر الأهواء والأهواء جمع هوا وهو ميل القلب والشرع ليس هوا إنما الشرع وحي ذكر الأهواء المذمومة والهوى كله مذموم فليس هناك هوا محمود وإنما الأهواء كلها ميول القلوب إنما هي كلها مذمومة والنجاة كل النجاة في اتباع الكتاب والسنة قال نستعصم الله تعالى منها نستعصم نحتمي نحتمي بالله سبحانه هو يعصمنا ويحمينا ويمنعنا منها ونعوذ نحتمي به من كل ما يوجب سخطه. ثم ساق بإسناده حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال أخبرنا هشام بن عمار ابن نصيخ خطيب دمشق وهو صدوق وهو صدوق وله روايه في صحيح البخاري في حديث الخمر ليقولن من امتي اقوام يستحلون الحيره والحريره والخمر والمعازف هذا ذكره البخاري هكذا وقال هشام بن عمار وساق الحديث وهشام من شيوخ البخاري رحمه الله فليس معلقا كما هو الظاهر وإنما هو موصول على كل هشام بن عمار صدوق مقرئ خطيب دمشق كبر فصار يتلقن ومن هنا ضعفه فريق من أهل العلم والصحيح أنه قبل كبره فحديثه صحيح وبعد ذلك لما كبر ولقن ففي حديثه ضعف فما حدث به قبل كبره وتلقنه فحديثه صحيح وما كان بعد كبره وتلقنه فحديثه ضعيف أخبرنا هشام بن عمار بن نصير قال أخبرنا اسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل حمص في روايته عن أهل حمص كلام في روايته عن أهل حمص كلام فهو صدوق في روايته عنهم وتكلم في روايته عن غيره عن صفوان بن عمرو عن الأزهر ابن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن معاوية ابن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم وصححه غير واحد وإن كان في الإسناد مقال من قبل هشام بن عمار فيه ضعف وكذا اسماعيل بن عياش لكن هنا هو يروي عن أهل بلده حمص وروايته عنهم هي ذات صدق بخلاف إذا روى عنهم كان يهم في ذلك ويخلط تخليطا يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء تتجارى تتلاعب بهم يجرون وتجري وراءهم وهم يجرون وراءها تلك الأهواء الميول بغير كتاب ولا سنة كما يتجار الكلب والكلب بفتح اللام الداء الذي يصيب الكلب فيجعله يخاف الماء ويبقى هكذا كالمجنون إلى أن يموت عطشا يتجار الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله كما ينتشر هذا الداء في الجسد فلا يبقى مفصل من الجسد إلا دخله داء الكلب فكذلك الأهواء تتجارى بأصحابها يتبعونها حتى لا يبقى هوى إلا دخلوا فيه فتهلكم كما هلك أصحاب الأهواء من قبل ثم ساقه بإسناد آخر قال حدثنا ابن مصفى قال أنبأنا بقية عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوا يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله الحديث أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي على قوله أبو عامر الهوزني حج مع معاوية رضي الله عنه عاما فسمعه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب تفرقوا على اثنتين وسبعين فرق هذا الإجمال قد فصل في أحاديث أخرى افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فهنا ذكر العدد الأكبر فذكر الثنتين والسبعين إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا أهل الكتاب قبلكم من اليهود والنصارى تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء في الأهواء أي كلها في الأهواء إلا واحدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء تتبع الهوى وليس بدليل من الكتاب والسنة قال كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة هكذا في رواية ابن أبي عاصم وفي رواية الحاكم وغيرهما قال وهي الجماعة إذن ليست العبرة هنا بالكثرة وإنما العبرة من هو من هو الجماعة فمن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهؤلاء هم الجماعة طيب ومن لم يكن على ذلك فهؤلاء هم المتفرقون وإن كانوا أكثر الأمة فليس لأحد أن يقول مثلا ألم ترى إلى هذه الأعداد الغفيرة من الخوارج كلهم على باطل ألا ترى هؤلاء المتصوفة كلهم على باطل ألا ترى هؤلاء الأشعرية ومعظم جامعات العالم الإسلامي على هذا المعتقد كلها على باطل ولا, ولا يكون على الحق إلا القليل القضية أين أنت من الجماعة ليست القضية في الكثرة ولا في القلة وإنما القضية هل أنت على الهدي على السنة أم لا، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة، وإن كان معك أكثر الناس، لكن على الهو على الهوى، فتلك فرقه من من فرق الضلاله متوعده بالنار كلها في النار، قال وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعه الا وانه يخرج في امتي قوم يهوون هوى يتبعون هوا يتجارى بهم ذلك الهوى يتجارى بهم يدخل فيهم ويسري فيهم وينتشر يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله والكلب داء يعرض للإنسان إذا عبه الكلب وهو داء يصيب الحيوان كذلك فيقال كلب كلب وهو الذي لا يرقى يرقع إلا أن ينهش إلا أن يعض للداء الذي أصابه وانتشر في جسده قال يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله نكتفي بهذا ونتابع باذن الله سبحانه الاحاديث الوارده في هذا الباب تحت هذا العنوان ذكر الأهواء المذمومه نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه كل ما يوجب كل ما يوجب سخطه او سخطه بفتح السين والخاء أو بضم السين مع سكون الخاء سخطة أو ساخطة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين